بابا ها بس بالله عليك بالله عليك يا كبسه مرجوله مرجوله يلا الحاشوف يلا اه بابا هاي بابا بابا هو ايوه ميه ترعب علي عليكم السلام هرق اي ببقيت كيف او ببقيت لا دي بكويس يا حبيب الله اميه خلق بره خلق بره الله سكع كيف كنتي الله عزيزي اليوم لا لا أنت بأي بأي ب tuo لا ها؟ تشتب أن قشاش أه أحسك خلتي لا لا لتار لا لا اللي اللي احسك 閉اخ <تصفيق> هشتك رسالة؟ أه هل عنداء دورة؟ لقد عارض عمر ايه في الاجب بس ما كان فيها لا فهودي ولا شيء كان فيها هذه الكلام وإذا إذا دبرون زيادة فتركهم عش تأكدوا. ماكمل الحفلة؟ يتوخى من فارس. ودقتها تودقتها غزية خا خاف يدخل على جوالاتنا وطلع زواج ااا رقم زواج زواجنا وعلمهم. إيشي؟ عاد فيها فيه لا لي... ل لي... لكل مزواجنا. ما خاب عزواجههم خاب من عزواجهنا ليه؟ ليه ترد على؟ ليه تقول مصيبة؟ ليش تحولوا يراسلنا وهو الغر يقعد الله والله ما رسلت أحد وكلمت أحد بس جوهرا وجوهرة فسني إنه غلط أنا أبغى تنصح شريف وتفهمها دقة جابت علي لا والله ها شوتي يقعد يب... خالتك اللي كبت الموضوع وفهمتني غلط أنا كنت أبغى أصلح أعلم أيو أيو أعلم شمال لكرة فق خليت أعكد تبغت نام شوية ها؟ نام ما نامت من أمس لا خليت معكد شوية نعم خليت بركي نامت محمد مربي مربي بعد المغرب شاك بس السلام بخضر اي صالح في حكاة الروحة اي صالح بك بقوا بقوا ها؟ بقول بقوا بصفلة بشوركم اخو كلمني دخل علي دخاله و انا في دار جوري و انا اردت عليها اخو يقولي ده السلام هم يعني عشان عشان نفسه مو عشان ايه ايه يعني انا بحس <تكتبعاً> <تكتبعا> <تكتبع> انه هو بتاع الجيم ده بتاع الجيم هو ما ينفعش حد لا بس كده مش عارفه ايه ده لا هو دي نور دقيقه في مصافيه في التوفيق بالصراخ خالص ده اتفقيه على دي انا ايش اتفقيه اتفقيه بيننا حاجه ايوه Luo kuin jättyä, koski, näkymäni. Ah, en en juuri kyllä, انه يعني بسهل هو اللي بمشيخ اكتغليك انا سياعة سياعة اخرى في من اسمي انا فالكويت ملتان ملتان فالكويت هذا الحفل لا يجبش ما يتضعب اسمه لك نطلع اسمه عيدة اخيه خلل الاسم سياعة باسمه حتى لو من احتاجت منك انا اليوم بس ما هو متوقحة مني بس انا بقريب عليه اليوم من ور مراجح بس هم ما توقحة خلي خلي, خلي, خلي من شي في خير ei, ei, ei, ei. Mutta se on niin sanottu, että se on niin sanottu. on niin sanottu. Se on niin sanottu. Se on ولا أنا أتكلم من أصحاب أولاد ولا فيه يمتلك ولا حكية حتى لا يجاعد عبدال حتى لما نتعلم وليك تسميه تسميه من السراح للسراح طابل الصراح هذا اللي يجيشه اللي يجيشه هذا الله يحره اللهم أمينا ودي الجينديين والله ودي جين وديهم موجودين هل مرأة الشعر ما يعني أنه كنت يعني ودي عجوة ودي عجوة ما أجل تبدأ متبدأ والله جيد ده دقوا بي محمد قلت وكلي تحت راسك انت أنا ما أجدت كلم محمد كذا انت هت ساوا تكلم وها حظت النهادة انت مسحت فين أرض عجا كذا حتام ايه حتى عشرة كلا حتى لما أتبعي لهم هذا سلام لأنهم من الشيخات يعني ون من دوليهم أنا الموضوع هذا ما أجد يعني إحساس قطعي أبدا بدأت من اللي يبسأل عني كلمين يجعل عني تقول لكي وانا بسكتكم وانا بسكتكم وانا بسكتكم ذكرتنا رايي وقدرتكم لا يا هذا هو ما يعني... ما تعد هو سحر <تضحك> أرجع أرجع تلك سحر أن تعد طبيعي لا, حتور... ومو... <تضحك> <تضحك> يعني, لا, فتحت. <تضحك> لا يعني هو تبقى لكي أحسن تبقى لكي أحسن سيحدثين ومسيئين سيكون سيكون سيكون سيكون سيكون يا الله خلالك شك لأنه من الموم هو والله ما ترى حاجة ولا نجعل شيء أنا أترى عليها ما ترى عليك إلا يسويها واحد و الله ولا نبدأ ولا, ولا قيم ولا عزف بس إنه هو الحين بغرق في حاجة. هم. يعانون يترضوا. إنه قدامنا هذا الموضوع يعانون قوة الموضوع هذا. ليش ليش ليش ليش؟ حصلت مظبوط. هو شو يقول كان في البيت ولا في العمل ولا أي مكان خارج ولا خارج وكذا. براحة هذيك تقولوا سووا كذا سووا كذا ويسوي. ايه ذا بيان وقلنا انو مسكين انت مشترقى. انت مشترقى. يعني انو شو بدي اشرح لك الله يفرجها لاختك اي والله ان شاء الله بتخرج الله اللهم كل ما يلي لها وترتقي الحمد لله كل حال ماماك الحمد, الحمد. لله ماماك الحمد لله كل حال لا الحمد لله الحمد لله يعني انت قاعده لا الحمد لله والله قال قال ايش احنا معك ما احنا معاه احنا خايفه عليك منه هو والا والله خسر انا وحدها اختصر جربت بالله اني جربت يلا خير إن شاء الله يا ريت حد البنت بحاجة هو بعد بعد كده قال بس ما وجهتي وأنا بحل الموضوع بن بحل الموضوع من ما ادري شايفه وشيفه وصل خبر قلت لا شيف وصل خبر واخونا وصل خبر والموضوع كبر وخليك براحتك بدك تعرف هذا الحركة خليه و... يقول عبد الله كنت بخالتك تعيني وتكلم مع أمك اللي لقيت خالتك قالب علي و ايو الله قلت أصلا قلت مجهورة من, من أول طلعت في قلبي كله له قلت أكلمك قلت قلت لها قالت لا عصاتك قلت لها تكلمني بس عصاتك برسلك مقاطعة عن صاتك ما قد أكتب جال انا بس نص صوتك تسمقي مقاطع علاش عشان نذكر عليها صديقين ايوه لا حلو والله الله, الله يكون شره الله يكون شره والله أنهم أصحقوا يا رب أنه كان حلم يا رب أنه كان حلم وصحيت منه الحمد لله على كل حال اللهم الحمد لله تشكر ابتلاء من الله اللهم أرد أن يساك الصبر بس الحمد لله على كل حال اللهم يا رب يا ايو هلا صحيح كيفك ورحمة كامل صحيح انا انا انا انا كل حاجة قلت كل شي قلت يا ابو انا والله ما سوت وجيهكم أنا صحت خالف الشهات وأب أمره هو زمان علمني عليه وما أقول أني بريئة أنا غلط لكن غلطي هذه ما تمد فيها زي ما قال لكن هو ما دفع تعذيبه ما دفع السلوبه ما دفع طريقته قلت له كل شيء أيها قلت سلامتكم يا أهلي ما سويت وجهكم ترى اللي يقوله هو لا والله سويده جهوه وما أقول لك راجح مريض في شيء ما طبيعي راجح يضربني يضربني, يضربني يهزني يهزني, يهزني, يهزني وهيني وزعت الضاني يحبني رجل الحين أرسل جميع التفاصيل وينكر يق ما سويتها يتبين كذب وهو يكذب وأنا سويت سويت سويت سويت قال لي خلاص أنا ألم في الموضوع لازم أحد يدخل معي في الموضوع وحكم الأهلية حكم الأهلة أهله أهلي. من, من العاقل في أهله قلت حزام قال باكل حزام الحين وخذنا الجوال حقو طلع كله برا يقول باكل حزام برا الحين لأن يخاف في البيت لأن قلت أكلم. البيت ال قلت مقفل عليه لا جوال أتكلم منه ولا واتساب ولا أهله ولا شيء ما قدرت اتحرك قدر قلبي حكيت الملكه ايوه قلت كل شيء قلت ما ترضون علي لكن انا ارضى نفسي بس اقول لك رجال مو طبيعي يتهفر يهتم لي شرفي قال اذا تهتم شرفك اقيم عليه حد ايوه قلت والله تم يتهم شافي تهمني داشنا على الرجال وخال البيت انا والله يا اهل ما جلس جهكم وتهمني اروح مع الرجال والله ما اخش من البيت مع احد انا مخرج له معاول مع عبد الله ولا مع سواق وخاش المدرسة والبيت والسوق والمستشفى حتى عندها لي حاربني وحاطين مراقبة في كل شيء قال ما توقع واقع العاقل اتكلم معه قلت حزام قال إذا لازم الحاكل حزام يقول روح الزواج بس يقول لي خل خلنا كمل حزام إحنا واشوف ما تقولي هدريت هم هدريت يقول معاك من السامي ايه أي؟ أيوه جميل <تصفيق> يا عزة اه انا وكنت شنيفة بتم خالصة ايو يا مجل كلمة عزة شئ فكتلا معاك ان شاء الله تسمي بنا خالص يعني انا وصلت مع اخبارها وصلت انا والله انا اخبارها انا يعني يا عزة هنالت مو صح انا مصرح. انا احض بس لحليت خالص معاك انا حد انا احض بجال تخلصيها شريفة داصل داصل ابعد حج شريفة الاخر لاحظة عشان عياني ما بقى حسن ولي فعضر انا عادة تعم كيف نلعطي شيء لقطيق ترشيل فعضة الي صبر قرعادي شريفة فعضر في اشياء مات الوحدة باوزولي تلوزي يكتل وزيجر السيارة يجوى وصول وصول يتول زي شريفة بس يلا الشوشة اللي الفلوس ماتي مش بده الفلوس اهم شي راح يروح يعني. كل حاجة عن حياتي، على سبيل لا يحمل من أورادي، لا يسوي كتب أورادي، قالت سيدنا موسى هم قدام سيدا، والذين داروا رحمة الله، ترى هذين الزوار هم حتى حتى أخو أرسل لنا، وطلعوا لنا جيش ولي من الجيش، حتى ساعدوا ال البدو. أخذن فرع. ذين أيوة، أيوة. أيوة. أحنا لا لا ذين الزوار. لتنها باته هو هو مصرقة البزاج هو شد لسانة قال لي دقال على لزالة و راجح أنا بعد و حوقيها جمع في عدف الله والله ما لدي شر يترمون أنه عنهم اللي يحبون الموضوع هذا سأأتي بخلص سأأتي بخلص تجيب بخلص سأأتي بخلص سأأتي بخلص وأترد خلاص أهلي الموضوع هذا خلاص أبيدي كان ارسل الحاله انا قلت اول لازم اهلك ترون هذا اللي كان عليه اي والله انا يعني انا قلت هذه الشغله كان قلتي كان قلتي انكرسل لكم شيء يقول مرسل بس لها ارسلت لكم قلت والله كنت قومي والله عشان انا لا شفت بس وكان من الموضوع ولا زميلاتها للمدير ولا أحد أرسل المرسل ولا حاجة أنت شو يا غزيمة اللي أخذ المرسل على المرسلة؟ يقولك ساكت يقولك هذا كلام يقول لا أرسلت المرسل ولا حاجة أنت شو بخذا؟ كل مرزيمة كلها غزيمة حزام شو بالخبر الشيء؟ وقري لها وشيفه م شيفه راجح بالمشي من الطبيعي يا غزيل وهددها وحزام دخل في الموضوع وهي دخل في الموضوع وشاف تحضر ولا ما تحضر؟ لا طبعاً محضر وكليك. وكليك آه آه حتى حتى لا وكل كل واحد ااا طالح لازم حتى الناس يداروا ولو واحد يعدي الدار أو الواحد يحط مدرسيك ولو واحد بس عشان عاد الداره حتى عشان عاد على خير صار قبض ودعته وينه وعشي هو بس عشانه وصلت بس وتم عارف لما تبعت مشجعين المقاول لما موي صحار ليش ما المحضر ليش هو صار صار انا صح تحت الحين كان الحزام يقول لي صارك يقول لي صارك صار كثير الحين هو بس حتى حتى كبيره حتتذكر لي صار حبيب يقول اجي لما بسوي شيء كذب بس كذي يخوفك أنا أعرفه يقول خوفي بيس ما بسوي شيء لكن الزواج أنا آه أنا آه أنا أنا لا. لا لا إذا راح رأس صالح محمد وحزام بجلسونه يقول لأنت أنا أقصي صاحبتي ونتخلت شات وأعترف وكلمت وأعترف وأعترف أنا أعترف وأنتمت وما غد غضت هو لكن يمين بالله يا أبو أسا ما دخلت بيت الرجال واللي خاش معه الجا غريب واللي الحرام ولي ما هو يسوئي لسجيهكم حتى وإن كان أفعلوا سوالي أفلام وسوالي بلاوي انسان مو مو مو مو طبيعي قال لا مو طبيعي أنا أقول لك من زحين رجل مريض ويبغى له علاج يبغى جلسات لكن لازم أحد ساعدني معه أنا ما أقدر أروح ديل أيوة أيوة أنا علمته كل شيء علمته وسام كل شيء قلت على السيارات وقلت عن كل حاجة قلت رحلت خطي سيارة وخطي عبدالله سيارة وخدت البيت وخنقني بالديون وخنقني بالمكالمات وخنقني بالمراقبة وفضحني قدام الناس وفضحني قدام أهله ومقصر علي أبدا حد عبدالله موجود؟ هراقت صحي ولا قال لي قومي ووضفه تورا قد عبد المغرب راح نكتب يلا يلا ايوه ايش اسمه عند شنو تقرير اشفناي الشارع كلنا عبد خلاص يلا تمام عبد الله عبد الله ايوه هلا الو السلام عليكم عليكم السلام ان شاء الله توصل شيء اي توصلنا يلا خلي على السلام الله يسلمك ان شاء الله سلام عليك. سلام الحمد لله. داخلين؟ يعني شقه. ما انا ميت. ما راجع. سلامتك. وش حالك؟ ايش الله يسلمك إن شاء الله. اقدر جوه هذا ما جوه يستقبل. طيب. يلا يفك. متوح علبت انسين. أنا بحاول استدريت ان شاء الله. بيطلش فيك في في هل على طول تنام بعد ما روش تحينها وبعدين ناوي ديها. رح بيتك؟ أيه ماي راحت نام بيتك؟ ها ما في استراحة. ما تيجي مسلا؟ أستفيد كنت وياها شوف. تريان على حد بيطلع ناش وديني. خلاص ان شاء إن شاء الله. حتى حتى لو الجدار كبير شاء الله أنت بسم الله يلا كي يلا بسم الله عليك خلاص ان شاء الله لا تضمي بس نجي بس ننعيرو بس إيش إيش ان شاء الله إن شاء الله الله يوفقك إن شاء الله يلا مثلا لا خيرتك على العروس ها لا خيرتك على العروس يلا خيرك إن شاء الله يلا الله ممرة كثيرها استجوبك بناتي علوا علوا السلام عليكم علوا علي. سلام كيف طيبة الحمد, وشفارك. الحمد, وشفارك. الحمد لله سلام على الله حياك الله الله يكرم كيف حالك طيب الله يسلمك إن شاء الله ايوه ايوه جينا أيوة جينا جينا كل اه ما في كم والله اذا زي في زيادة فيها كم اخر ردمت ااا سمي خمسة لاش ب ب بس م واحدة شتسوي شعورهم؟ أشيش. الله يجزاك خير. فيني سلام. أحسن. أيوة. يلا حزة. السلام عليكم. طالب بس سلام خبرت. مت مت ترجع من الشغال زحين؟ ما ما بتكلم ما بيخشونها ما ها؟ ما أنا عشي في الأهلة بروح حدثنا نسنعي سلمشون أنت بتروح بحين؟ ها؟ عشي في الأول يا ربطة أهل طيب يقولين أخي عاز تودقت علي بشت أخذك أخي عاز تودقت أخي عز تودقت أخي عز تودقت الله يا خلاص أحسنني قولي قوليها قاعد عندي رحلة الساعة ستة لازم تكون طارس 5 خمسة. لا لا ما عندك أنا بقولهم ما ليش. يلا خير إن شاء الله. فيه فيه حمد الله. فتحمت عينك روح عيون المها موجود. ما هو موجود هو راع عنده. ما تيجي ما رفع ما أعرف أحد تلحلها بدي, بدي بدي حتى ركيس بطريبك بدي, بدي, بدي يعانك بجدة لها <تصفيق> تبغى معك في شقة ولا خايف مني ما رتاه قال ردها هي تبغي نقود معك في شقة ولا خاف مني لما تبغي نرح تقعت عندي أهل وخلتك مينة أجب طلباتكم واروح بس يوما نحسن فكه قلت لجلس لا راح تكون راح نرجع لاحتره ونتيج ونكلميه كلمنه ورحى ولا غييه كل في اللقاعة هناك زيب اللي بلا والله كل ما كل ما تروح تجيء لا لا أعزه في شعري من قدام مص مصلي لع مرة ده الحمد تقو عيون المها تقو عندهم كعندما استشار حلو بس مكياج تعطيه أنا ما مكياج أنا زين مكياج وحتى شايف بس أشوفه بس قلت ب أبغى بوف أسوي ما أعرف إيه أنا شوفي شوف دوري واحدة جريت كذي من اختي لا حد كتير اكشن لا ما شوفناه بالتأكيد ولا هالشعب ولا القيامة حلو. على حد خلاص ها وإذا جاءت لا تخرجين مغمى ايو ايو ولا تبون تبطيب ايو لا تبون لا وما يحفر يلا تبطح بزنيجاتك خلاص ها تبيني لهم منتعشين مع بعض بل عليك والله غزيت بالتعاليني مثل الجمع والهم عطى غزيت حب والله والله عطى تبين فيك كم الساعة <تصفيق> أنا, و انا و اميرة وحنان حنان و, و كن الله كن نرقص ايو والله كن نرقص يو والله يلبيهم انا وصلت ايو ايو ايو انا نتوقع ارقص يا ربي قلبك يا عز الله لا يحمني منك يالله عايب كذب بس شب المجدة بس شب المجدة بس تشتغيرها يعني تتزوج دي وممه قولة دواج هذا تخضوه خلاص إينا بعد من كتنف يرسل يا أخي قلت جاحتنا أنا بدأ ايوه إيش إيش نجي خليك فين خليك فين أخي الحاك يا رب يلا الله يا فتاة الله يحفظك يا ماسترام. مايتي الصورين والشفرات. أميرة الحيوان عين تلفش تقوله ما تبي الدق. أميرة ما ما على حنان ومش اشرفة أعطني أغاني ما نحبش بشيء بندري في عمق ضيئل بقديش شوار راح على ما أبى ايو خلاص بس اعطني اغاني من حفظه سبحين اوه مدري سيدان اهلين سأل عمود ماذا؟ <سألو> ماذا؟ السلام عليكم عليكم السلامة الله كيف حالك الله يسلمك إن شاء الله كيف انت؟ الحمد لله شبارة والله بخير الحمد لله هل تتغلون انت كفا؟ ايو والله يا ريت يعني يوم رحتوتيها؟ لا هم سويت أنا، بحاجة عزة. جابك لي؟ لا كم... أخي أخي حمد الله. أيوة من الاستراحة عارف كل الحمد لله. يا أخي الراحة ليش؟ اه مم. مم. اه. لا تقل. أوكي. قالي امس ما أدري بروح عماني معلماني بعد بعدين أروح لملعشا. يلا سيد شعاع. لها شمو إذا بإسموها هنا ببعض مياه لسلسل الماء إن شاء الله هنا أروا مياه بايش أهلا سلام أيكم سلام رسيل ومعض بسيني ما فيه اه ملاحظه في كل الناس طالعه من هذه ما شاء الله عليك كيف حاعرفك والله يجنني خد عز توتي توتي للاسف ماذا؟ والله والله بقوة والله طائعي جنة ما شاء الله ما ما بسيطة تاوي؟ أه؟ ما تصوي؟ نسيت عشان دخلت زي كذا وبساعة أيوة ما شاء الله والله كلهم طالوا المخاقين لي لا أحطت <تصفيق> رضي <تكلي> <تكلي عن طعام> اللون اي في شو جوالي خفف عبدوي وزع جوالي واشتغل دغري كبر يلا اه يلا وبعدين عبد الله شكرا لكم بوك شوية الجوال رحت بحط رختي بالموية بجر جا تخلين بلان شديد بلان شديد شديد بلان شديد ايو ايو هلا اخوها اخوها فيها لا مستحيل 2 والله خلاص طيب اسمع لي لي يا تباة أباة تخلم مع الفترة ها؟ أباة أسول شوية يعني تتكلم معك بعدين يقول لك كم تباة؟ اي اي اي اي و انا ما مشكلة اليوم من عشان عند علي طيب وهو رفض يقول لا لو لعشان عند رفنة Oh. Baba. Ai, ai. Oh, ayo. Näkyy. Näkyy. Huh? Ai. Ai. طيب بس مو مشكلة يعني كيف سر <تصفيق> انتي؟ <تصفيق> اه رصناء نزالة ولا عزوات مي هم؟ نزالة ولا <تصفيق> ايوه ايوه ايوه لا دلوقتي م. دلوقتي م. لا معلش عاد ادري لا معلش بل ما حدقاني بل ما حدقاني بل ما ريحيني هناك ايوه تعليم. ما تتحدث لا ما لدي تحدث ها ؟ ما لدي تحدث بها الله رب ايوه اه أي حنان وأميرة ومشاعر وشريفة ورحمة شيئا تراكش لا شرش هو ايوه اه شو أفضل قدت في الملاحظة اللي عليها خلي في المعاد أيوه بس كيف تشعر بشروي؟ كيف؟ شعر كويت كويت؟ يعني كويت يعني لا ما بس أشهد في نفش دلعبة. وكثر فيه هو يعني كاس في بريحة طعاة بريحة Ai, se on se, se on se, se on se. Ai, se on se. Se on se, on se, se on se, se on se, se on se, se on se, se on se, se ورايتك سجلت والله فضل الحكاله ممكن يجي شكلها بالله ايوه ما شاء الله طب بشوق ما والله والله لا حطني حت... ها؟ لا لا لا تفضل لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا مين مين مين هما اللي هنا فيه فيه؟ فيه؟ ومين؟ فيه صاحب صاحب صاحب لا لا لا لا لا لا زميلتهم زميلتهم صاروا شاء الله فضلي إيشان فرشك بذيها مشان فرشك بذيها رهيبة هي رهيبة والله مخورة مخورة أي وك مخورة مجيزة سيرد الله كلمات في حياة كتير ورعنا لو ما مخورة مكوت فيه، صحيح صحيح، سال ما هو مكوت، مكوت فيه، إجتيل إجتيل صح، مكوت فيه ما هو مكوت مكوت فيه إجتيل إجتيل صح مكوت فيه صح إجتيل إجتيل ما هو متى تروحين انت ما شاء الله. متى تروحين؟ سافر. أم. إن شاء يلا يا فقير إن شاء الله. يا والله ما تدشوف. يا الله ما تدشوف. إن شاء الله. الله يستر لك. عليكم. هلا؟ برا؟ وين؟ ما مشيتين تقول ما مشيتين. 7.00. 7.00. 7.00. 7.00 on se, mikä on kyllä. 7.00. 7.00 السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم كافة أما أقولك أمها تساع كم؟ خمزة كويس أروح لما أروح يدي مع ملتق من زرح عادي عادي مقفل العادي مجلس عادي والله ما أديه دخل شو؟ يلا خلاص. يلا. ان شاء الله. أحس الساعة خفت. لا لا نبي تلهى على طول لأن أسبوعين الساعة لا ما في مرة ما كويس؟ يلا على طول. ان شاء الله. ان شاء الله. تبارك الله. إن شاء الله. <تصفيق> انا بنت حزام صغيرة بطيح انت شو فيك لا خابط ايوه هلا كيفك الله يسلمك يا ثالث من دارك طيبه طيبه كيف انت الله يستر الله يستر الدنيا طيبه طيبه دغثام تنهي عشبك راحت لا والله خلصت غراضك لا لا انا بيت حزام ألو، ألو، أيو واسمعي لا ما خلاص مشدخل مشدخل السلام عليكم عليكم السلام عليكم حلام. كيف الحال كيف الله يسلمك سيارة عايز ها وصلتم الله عليك الله ذي بس أنا قلت عدش مدينة ولا باقي راح نتق مدينا أنت راح مدينا ولا راح من الطائف لا الطائف يعني مس ما طريق الطائف إيه إي خاص الطريق للجيران يا جا، طريق ريال خاص. يلا الله يسلمك إن الله. الله يسلمك إن شاء الله. بروح المأوى وروح البحة. يلا إن شاء الله. يسلمك إن شاء الله. جلست جلعمي كتاب كلها. إيه ولا يلا. أعطيت الأمانة. خلاص. He osrop löys lawmah студien. L medidas ja heille vastaataata كنت بحشان عبدالله حول له عشرين يسحب خمسين رايح مع زمراعة نا رضا ياريخ اشوف الأجواء راجل بكين بكين ما دخلي طريق حط خطر علي عثلاثين يعني رايح اضطايف مع زمراعة طريق الله الو <تصفيق> الو الو ايوه ايوه هلا هلا اخليك اخليك فيك الله قادر بسيط لا شيء اي جهره ساعدتني بالله بالله اي والله أتك... عطيها العافية يا عم يا رب يا, يا رب العالمين شتي رهوي ايوه اختي ايوه اختي وجهها في لي عليها والله ما عاجز اكلم البنت بطمن عليها تلقنها الكلام يا لب قلبك يا خالة يا روحي يا خاله بديتك يا خالة قلت اقول خلي بسكلم نفسها اي عينه هندي هندي ابو فهم الدباب لا تقول خال أنا وعمي انا وعمي طاحنا وعمي تقول ريحينا حينه خالتو عمك عمك رجال كيف كيف ويجرا تجب كويس كده تجب كويس كده والله والله يحفظها يا رب اي والله فدحناها الله والله اني اخاف عليها ما ما كذكي صدقيني في القنفذه عزه ولدها قال لها احنا بغينا يوم نزلنا المضاهري في القنفذه ما كل ما لقينا مكان حلو يفتح النفس ابار عنده صحيح. صحيح. راجل زمان ان شاء الله يعرفون خاص مكان ابار يعرفون هذا مكان بير يعني حتى وكما مردومه كله قنفذه فيها قال لا فيها بير كل الاماكن زي ابار لا روحين لا روحين لا وان <تصفيق> لا وان لا شافوها يا شافوها العيال مكانها من البراري براري وقفار كل شيء يولي يولي والله ما طع الطايف له ما في البيت ورجل في البيت بيجي آه آه خلا بكرة هي اللوكة هي اللوكة شوف ولو ما أعرف اسمه لا ما عندنا شيء ما ما ما برنا مش برنا مش زينة لنا خلاص خلاص مش جثيل يا أقول جثيل يا جثيل يا جثيها ذكية ال ذكية ال عتيدة عتيدة الأغربية الأغربية حضويها حضويها أقول مت مت مت متل متل أنتيجي الله يسلك الله يسلمك أمك يا بفكك من دوارا يا رب يا رب أما ذا أستريفك صراحة حرام عليهم لا ولا ما بتعلق لا ولا ما بتعلق كل حاجه اللي بيجي على الناقصه تران انت تحس بدات انت تحس بالدوخه صراحه والله تنفض انا جوه تنفض لا يا امي علش. والله عجب دفخاف، يا رب كندهلا مرتاحين. أي والله، والله والله والله يا عيد، والله يا عيد. الله يا أنت لوها، لوها. لو شاء الله، لو شاء الله. أي والله الله. أقول تعطي. الله يا الله عليك يا تقول حبيتها عزة خلاص وبأخذ خبزة وسمين وعسل هي بتسوي بخبزة سمن وعسل وأنا عندها. من هي من هي؟ متعب متعب أمس تقولي بزا... كلمتها أول ست... صاحب أنت وعزة قاتي وخلاص أرحاب أنت م... بدأني خلاص ولا أبغاك أنت ولا أبغا طال فيك واصلتي ما عرفك أنت ما ممكن لها شر حتى حتى قاعدة في طارق أنا في طارق وتعيقات لا لا لا لا بجير عنك لا لا لا كلك الحين دابيس وكلك ملغمة ملغمة <تصفيق> أبو زجاجة جام صية أي كت تقريبا ساعة أربعة منسحة حضروا اللي الجداد اللي ما أعرفنا بره هدا آه آه ولا وراء كتير حضروا أمس شاي قاعة شاي قاعة في فندق ريال الشرق قاعة صغيرة بس حلوة الترتيب حلو لكن الترتيب اللي لي صح صح يا عزة واضح في ناصر في ناصر أي والله لكن حرام يا أختي خربوا عليها لو لو بدو مايا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 بابا جاي من العمل عندن برا ويرجع. يا الله يا الله بيت في عمل جيّا. ها؟ بيت في عمل جيّا بكرة ان شاء الله. إنزين بكرة ولا مشغولة؟ نادي نادي ان شاء الله خير. خير. أشمع مدارس. بالدمو؟ إنتي طبعاً. طبعاً صغار. طبعاً طبعاً شهور شهور شان شكراً. باي يلا, يلا باي، يلا باي، باي. تييو. زينه، زينه، يلا باي، يلا باي. اللي عندك بسرعة حقت زواج. عبدالله. وادي. أيها. حقت جناصر. مادي. أنت صورتي وحن سافر بيشة. صور كورة صباحة خالف خالف عادي خالصور طيب بادي لها مصرحكم ألو ألو ألو سلام عليكم كيفك كيفك الحمد لله كيف يخبارك مزايقة مرة ليش ألو أيها الشيك صغير إيش تقول أنتي مراوغة في العمل وتكتبين علي إيش تقول أنتي مراوغة في العمل وتكتبين علي إيش أنا ما أحب الكل في العمل وأحب الواحد يكون صادق ومدري بعدين قالت يكون في المذكرات راجح ما ما أسير فيها أنا من قبل رسالة أنا ما أخذ هذه الذكرى إنك إنك مراوغة في العمل تحاول تحايل علي ليش طيب ما بعدين عاشي اخر يوم انا اتفقت معلوة توقع عني تقول ليش توقع عنك ويتفق معاك قلت لا انت مختي مني انا ما حبيت تنكت عليك في اجازتك تبتعني فيها ولكن انا من حقي كمديرة ارفع فيك الحي خطاب ولا ولكن مرة هذه عشان خاطر بلالوة ان هي بتدخل تدخل في الموضوع فيه بتنظر احاول مش الموضوع هذا لكن انا ما احب الله في العمل ولا احب ال الإنسان اللي إذا يراوغ أو يرع من ورايا، ورسالة راجحة حلتتني أنا كممكن أرد عليها بس أنا ما حر أنا اللي يكون في العمل كلام قلت العز اللي حذفتها ما يحذفتها موجود عندي بجهازي لسه، لما الإنسان يكلم مرؤوسه في العمل ويشتكي منك هذا شيء كبير أنا قد أرفع فيها خطاب إن هذه زوجها شكل منها وإنه حسست إنه واحد ثاني حسوا واحد ثاني يتكلم معايا بتويت افغانو انا ما سويت شيء ضارك في العمل وانا ماشي بشغلي مضبوط والاول مرة وقال كذا كده هذا دينك شوية هذا دينك هذا رسالة حق تورطني اياها ورطيها تقول لا حتى عزة كلمت تكلمت معها بعقلانية زي ما كلمتني لكن ما لدي اي علاقة بانساني من برا انا ما عرف عزة هذه اختك ولاني وراس لكن ما احب احد ان دخولها كان هجوم عليا ابغى رسالة ابغى رسالة بعد رسالة بعد كل معا بعد عقلانية اصحاب لكن برضو لازم اخذنا لحد اذا تخوفني من تخوفني ومدني يا سلام تقريبا <تصفيق> عزة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 طيب من اول ما ديك اكون مسلولي هل حمام سرول لا تطمي بخير وما في شيء ان شاء الله بالله اي والله والله هل سأت اروع هي بس اذما كلمة ازماك دون الله يسعدك ليش اللي عندي ما تنفع و الف على الفاضي ومتعب قلبي متعبتني يا الله ها ها ان شاء الله خلينا نشوفك كل شغله مسعد. ذلحك المخزن زيناتي شو؟ علاس وإجازة كل زهرة. طيب. الله يسعدك إن شاء الله. يلا نفس. مهلاً. أيوة. وينك؟ عندي تيمات في يلا. أنت تدخل عطوي صار ها؟ ها. الو الو ايوه ها ها لا ترش احكي لجوار اللي يوم هيكلموه يرضى عني طيب شيء يجلك شيء بايدي طيب قالتلك شيء لا ليش اني انا عايشه باب الحرام من نين واطيه وان انا شعر وان انا Onko se? Onko se? Onko se? Onko se? Onko se? Onko se? Onko se? Onko se? Onko se? Onko طريق لا كنتك شواصة عندك يسري فمرة عنده له عنده لي هل تجربت شوية اشكتني هل تجربت شوية هل شوية هل تجربت شوية طافلها لما تخلص من الأول كذا لسي حكري نعم خاصة خلاص خلي قلبي ولا تكلمي ولا تكلمي ولا تكلمي ولا حق واحد وصلي. خلاص؟ عزبي الله, الله انا مركز فيه عزبي الله انا مركز فيه سلام ما تكلميك؟ لا يا شارك اللي انتي تحين ايه؟ يتم تكلم صالح انا قلت معها بس ما قلت لي شيء قلت يا صالح شيء ما ادخلت الشهات سويت كذا كذا كذا بس هو عنده تسيد حطوا الكاميرات وراكبوا حط جوال وقال لي يكون حطت مراقبة جوالها وحطت كل شيء طيب؟ ما ديش كان اسأل <متغلق> السي قال لا وش قال بش فارحية هرب لي شوية لا لا يكلم هسه يا ماما فينا فينا ما فينا لايتكم انا لايتكم انا ولا شيء ما شيء يعني خاطر ما شيء خاطر منك حسبي الله انك فيها زهني شو صار كده خلاص حديرتك <تصفيق> صورت لقعتين خلاص <تصفيق> ودلي الله ودلي إلي الله ونعب الله هو ناوي شرط من أول ودعاف هذا الشيء، ودعاف من هذا الشي ناوي شرط <تصفيق> يومي الشيط صرطة غربي هذي في التومينا حسب يطلعه وكذفي <تصفيق> <تصفيق> لا ديري نفسك شوية الحمد حملت الجواص فليستك على نفسك وعلى بدك وكنا عافينه. حتى هي عاتينه باش <تصفيق> تخلينا هل... نستور هل... <تصفيق> ندير حالين علمني كل شيء يجيك علمني على الشارع اللي لك صار كل شيء لا تخبي لنا انصار ولا حاجة ولا شيء ولا شيء كل شيء كل شيء, كل شيء. كل شيء. كلام أسلوب كل شيء كل شيء قليلا لا تخديه شريء و يحكي الوضع تراسيلة تراسيلة تراسيلة لا تخديه شريء ما أعطي ما أعطي مدارة و يدالي مع الواقع يدالي لا الله ينتكمل قولي صالح من المرة الثلاث عن محمد صارح كده كده كده قولي ايش صار قولي ايش هو ذكين كنتي مسعم بالي الحين انتفاجأت شوار دقتها انا ما عاد بس بس بدي انا بكلم اهلي ايوه جوهر. راجع على ايوه الثلاث سالة سالة سالة سالة اولة في الحياة واحدة حبه ومد ايش وامه وثلاثة امه ومد فالموقع فاكتها ايه أتنجوها وأنا أختيك خالتني أختيك أنا أطلق للمساة ذلك أخذني خالتني قال لما تأني إذا كان شيء عالي شفت إيش قال لما تقاويله وأنا بس إستني الزوج يخلق وأنا, وأنا كل شيء بيبين قال لما تخلق وش شخص لا رأيه زوج أخوك et cest à tous c'est ça C'est un bully J'ai eu ter руîte Super Fait le temps tu suis sera Quand il y في들 sa décision Il curs plus Y'a été maque Il قولي لي، الجدل ما درسه، هاد اللي بدأ من هاد من يلاك، في الشارع ما عاد منها، في الجبل ما عاد منها، إيش هذا؟ إلى متى؟ إلى متى؟ بقول لك شيء؟ إذا خلاص، تحمور، طلع، خلاص، أنا في السيارة، شتت السيارة، ما لا اطيقها. يا الله ماشي حالي يالتا يالتا ماشي اصبح حالي قلنا قلنا غادي غادي انا بكري انا بكري انا بكري انا شايفينك انك لي بس ما عاد ما عاد شي صبرت صار هو ايهان التنزيع ما خلنا شيء التهم انا بيمكني اني اروح وقفتني واني بحاج يلاحظ بس انا ما اضع ما منك الامر يالي بس ما ادعى هالشي خلدي نفسي وترى اصدر لك الحمد ما شاهد انا في شهر انا بنقوله طال و الكهرباء طال و ايش حلش ايش مشكله اذا خطت شيء اخر ايش يعني راح حج تبير على خاطر لا بديش أنا نخدي شيء ناخدي شيء صح صح لا صح لك ولا ما نخدي شيء كي ما نخدي تاني ما نخدي ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما انا من يشاو صدق الكلمة انك كان صاري لا معيش واني يتوقف ليه خاص يكلم الاهله ويديك مساعدك رمور هذا يكلم ليه وقلت حلم ليه انا ما عتديه محمد صلوه عيش عيش انا بحق نجاك بحق طروطها كان من الثلاث يلا يا شيخ جيني جيني جيني جيني جيني جيني جيني جيني جيني جيني جيني جيني جيني لا تفعلها بجا لا حتى انت لا ارسل اسميلاتك كل برسائل ايش؟ ارسل اسميلاتي رسائل رسائل تقول اواطا تقول ارسل رسائل اليوم انا وغزايل اسمدي بمانبال اسكي مني والصرفاتي وانا سلسال ارسل كل قائمة اللي عندي ايش بنا كلمي فالح كلمي فالح كلمي فالح لش داخلت ما تعالي عندي تعالي طيبنا اتعال درمي ها دقيت علي ei, joo, se on niin kuin kaikki. Tässäkin Mä Mä en Mä ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ العام سمر سنة هذا غزييل مع واطف وروا على مين بعد؟ يعني ذو اللي علموني وتخيري من أمس الموضوع أنا ما أدري وإنما قاعد ما أفضل تقول اليوم ما قال لي شيء خايفين يقول لي شيء يقول خايفين تنصدمين وسلك شيء يعني الجاهرة ما تكلمت وجاهرة حتى عنده خبر من أمس ايوه انت عندك خبر؟ بساعد جاهرة جاهرة جاهرة ايش قصتها؟ انا يعني هو قاعد بده يروح يروح هو قاعد بده هل بده يروح؟ يا كيف؟ ليش هو شيء. اصبر انا عايش معها بالحرام صور مقطع من عيشه المقطع حقنا صوت امي وبي ايش في ما ما اشوفها هذه جديده اهلي اي لا يا ساتر ايوه ايوه ادوس فوقي امم هم قالوا لك انا بنروح الحين ايوه انا قتبك نهارت... انهرت أنا... ليه ليه أنا ما سويت فيه شيء انا حول قد ما اقدر راقد انا قد ما فيه انا حاول ارضيه انا قد ما تعبني انا احاول اريحه انا يحيى نراجع ما ريحني حتى هو بعيد مريحني، حتى هو بعيد، حتى هو بعيد مريحني. <تصفيق> يبقى خالتك توقف معايا، الآن عشان أمك ما تأمر ريحدني. قال طب ومش سوت فيه مريحتك. قوم كعيش تربى قال طلناها ربتها. قال خالتك تقول له تهددني. وأنا بتصرف بتصرخ. قديش هذه عزة؟ بطبطب على الزه تقول معليش عشان عيالكم يا رجالكم يا بنت كذا قالت له قالت ترى انتي واحد وحده تاخذ حق شيء منك سبحان الله رب العالمين الله يطول عمرك ما ادري عز بشوي شباب بروح بعد كذا هذا كله بروح ليه مجنونه انا مين اللي بيجي على الشارع ده اللي كان هو ده؟ ماشي انا لو تكلم كذا قلت زهر وقام متزوج قلت مع السلامة تمطن وقتزوج مع السلامة قال ابا بفاجئها بعد الزواج قلت بيش فيها جاني إن انها على علاقة فيها ويأخذها الله لا يرد ولا يردها اصلا متوقع الشيء هذا ان علاقتها مستمرة متوقع الشيء هذا لكي بغى اصلا يأخذ حجة الزواج ان أنا خاينة خاينه وانه يبغى يكسب كلامته والقحبل اللي حبها تزوجها خلاص كل شيء خلاص ما في شيء الموضوع يصير في حدا اتحرك انا ما يتجرح خلاص في انا ذكر يعني ايوه الموضوع هذا خلاص ما فيني يعني جاء جاء ودي ايش ولا احد شمالي بالكامل فا هو عشان اقدر اوصلها لارجو قلت قلت له بحق في اروى كافي عبد الله العام ما دمر له هو وشو ما فيه ولا فكر اسوي شيء لا <مزح> انا <دحين. أول> ضايع <مزح> من ركبه والله ما منغشش حرام <تسهل> إنسان <أو تسهل> لا عمد ولا مبدأ ولا شو بللي؟ لا يتبقى أي... لا أمي وحركات صوت صب... صب... صب... أمي... أم... أمي يلعنها يصبح أصبح ومساء إذا كان يحتمها لا يلعنها لا يلعنها <تصفيق> الله يلعنه ولا يوفقه آه... تقع عواطفة <تصفيق> ف... تحسبون حركته هاذا جايست عندنا؟ لا والله لنقصته يعني مني وانت تفكرني سهل جهاز بكنا مرمات يعني يعني من نسوي حاجة مع زوجي حتى عاطة تقولي ليش يعني من, من, من, من, من, من, من, من المصرح الله ما كحن شكر رب رب ضارثن رب الله اعلم لعله خير ربي رب يبغى يشوف كل شيء أيه هذا كل شيء هذا اللي يصير الوزر اللي يتلفت التعجي يومي لا في على الوزنة هو والله لا دخلهم والله بابا بابا بطا مليحه حديث يلا ها يا رب ان شاء الله دي تاريخي 14/4/14 الحمد لله انا في صابري بشهدها كل و بشهدني هو اللي بنخاف فيها ها يا ريت ولا دي صابري اكثر مشكله ولا كده قلنا اهم جزء بعد كده في الشغل ما فيش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 خلي مش اللي لا محمد بغير لا خلي إيدي لا خلي إيدي لا خلي حتى من في كل لا معلش هذا لا جزة ولا حصة ولا شي عيش السكتة وعيش السكتة ليش عالي أساف عادين فيه انت في الموضوع بخاص صاحب لا معلش يترك عن حجب يطلق عن حده مو حلان ومنطق هذا اللي يصير سكتنا سكتنا ما بي فائدة الجعيش فاضرة عطل عيالك وموقف من يحمل غريتها يعز انت عارفة راجع شو يسوي فيه راجع بير ويد بعيالي بير ويد بعيالي يناسك لا تحرموني من عيالي يا عز شريفة موضر من عيالك ليس موضر من عيالك ليش اني عليك ليش محمد يقول بس اخرج بالقوة مسك قال له الحين اخرج من بيته محمد يقول ماما ما خذه والله ما اخرج بينهم هو الله لا يرده انا ما ابغى لكن عيالي لا تريني صادر تريني ما كل احد يعني الموضوع أنه هو يصل على يتلسل دمياتك ويجل تلسل جوهره ويتلسل هذا كل بي صحيح أنت وقلي صحيح. صحيح. صحيح. صحيح. صحيح. صحيح. صحيح محمد برح أخشي بالقوم بيتها. يام يام برد ايوه محزين. ايوه محمد. محمد. ايوه عزيانا ايوه ايوه محمد ايه لكن المرض لفور لا ي 엎حب ؟ يدر جميعها تذهب لعنى أنا أكتير إغازفي لنا أنا أخي هذا يقر physical قال إن يقول لو كان تفح قد ق من فبرها أحلم لكن أعلم فأنا تتعرك في بعض يانا يا تخاف يا أفيد... هو ما ياكل تراب هو ما يبغاني خاص امع السلام يروح انا ماني خارجي من البيت اخوش من البيت يعطيني حقي بالبيت واستجمع علي برا يعطيني حقي اللي في البيت لكيار وخلص أغلق يعني على باطة أي لازم نقول مرة قلت أنا واحد على كمل على زوجته. ما تقولوا له لا الآن بيصير بيصير مع زوجي ما يرضى عسيفه زوجي ما عليه الموضوع زي كذا لا شيء يعني ايش تبغى انا فجاه يعني ايش تبغى يعني امس انا طلعت حقها هذه توصل انا باع عنده يا يا انا راضي رافض انا رافض الطلاق انا رافض اتزوج وحده انا ان شاء الله ياخذ اهل راضية لكن لا يفضحني أنا عندي بنات أنا عندي بنات الناس ما بيصدقون ما ان كل شيء عزة الناس اللي يجي يصدقونه يعني عواطف واغذه عارفيني غير هو بعرفني يا حزع عواطف تبغى تبر الأخوة لا شي يعني ليه ليه ليه إيش يبغى يسله يبغى يسوي سمعته عندها هناك ليه ويطلق عليه بس ما كلم أهله عشان يحس يقول ياسر ساجه هالكذا الاهل اخوانه يعني انا فيه وما قدرت اكلم الله يكفيني في ما شاء الله يكفيني أيوة أيوة. ويقول جل وعلا انا عندي دليل في البيت ولدها شهد عليها واده يشكي منها ويقول امي تقفي عا يس اتكلم رجال حتى سعد بالله يا عبد الله انت قلت عنها كذا قال والله قلت. يا امي ما قلتها يا عبد الله انا كذا لا والله ما شفتك يا عبد ليش ابغى اني كذا لسه لسه وسمعت ليش انا مع رجال ليه يا انا مع بنات انا بكفو انا لا انا والله اني اخاف الله انا ربي بنات انا ربي ناس أنا ما يشاء داشرة أنا ما خشبتلي بأمره أمس خلص بله توقع ما بقول شيء يعني ما عطاني فلوس هنا بنتي مال قريب أبغى أخذ أغراضي وأرجع البيت وش تبى شغلك ما ما مع ولدي وما وما وانتي معايا يعني إيش توقع هذا إنسان بيطوب لكن بلاه وشرعة نفسه يبعد عن طريقي أنا مريضة يقول جوهرا في النهاية آل ما ليش عذريني وشتر ما وجهتي أنا مريضة لا ماني نب وماي صاب سا... صابره وانت من تعسك ما اتصلت اي بالواتسابك بكلمك قاعد تكلمني قاعد ارسلك مقاطع قا واتس وانا ابغى اسمع صوتك ولا عتكرها وعاد تسويها مرة ثانية ويكون في عندك كذا شلي وسكتت وعسكت انا والله ما اسكت والله لا اجي من جد مريال ع جده لا قد مشاكلك في حق الانسان انت مددك عليها انت هنت هنتها انت ضربتها انت كدت حقها قا انا عندي دليل ده سدي هاتك وفدي هاتك قلت شديهاتك وفديهاتك هذي قلت سويتها بسعيد معادي خلك مع نفسك سعيد الله كم تحطيب الجغلة قالت <تصفيق> قالها خلاص أنا آه آه هو أبغيت أشك عليك عشان تهدي الموضوع قلت لا لا لا أنا ماني يا عزة الموضوع أنت من أول قاهر نبحارك قلبي بشريفة وأنا أكون في علمك باكلم مشرف وباكلم صالح وباكلم محمد وأوريك الرجال وأوريك رجال لي وراها أوريك مهم الرجال لي وراها والمصرفه يمين بالله لاجي أنا متعني جدة والصرف أنا. راح قالت راح قالت صالح رحلك دا... رح قالت لو تصرف وراح من الجيل. قالت صالح قالت صالح قالت قال الأمبر روح من حلا قالت لا لاتسك... لا سكاسل ما عندكم صاد أنا استطاع ما مع... عندكم قدر ما عندكم مواجه رجال أنا أجي قال شو تسوي قالت إيش بس بتصحك بي... الإنسان وقدم شكوى فيه هذا إنسان يضربها ويهينا ما خذلك كل مواعضي قال لا إذا هم يرد تعالج إذا في شيء شوف نفسه. يأخذ عيالها الدليل يقول أنا عيالي شهود علي من هي جاي من الحظ ورحمة عزي الله الله يا عزيزي أنا مستقبل أنا بالله سبحانه مو هو أنا قوتي بالله أبدًا أنا قوتي بالله صح رقلبي صح قهرني صح جرحني صح هاني صح فاجأني صح فدمني لكن قوتي بالله اسال الله أسأل الله صبرا بالله, ونعم بالله. الله الصبر بعد مصيبه اسال الله الصبر بعد مصيبه هذه مصيبه من ربي علي هم رب رب يجمعنا في قلبي وهشي عز الله انه ما كل شيء عز الله انه ما كل شيء هو اكيد هو صبري يا بني قدرتي ايش قدرتي انت يا حبيبي في الايام بأدرى بعد يقو ما بروحنا من غيرك ها يقو إحنا ما إحنا بروحنا غيرك أنا بشوف صالح الحين دجا شو بصار الحين يا تروحين خلاص وينهي الموضوع اللي بيني بينه بقول صالح يا صالح الحين طلاق ما في لي طلاق خلاص يا صالح الإنسان ده ما عاد ينفع لي مرة هذا ما خلاني هذا فضحني ونسي بس رحين زيادة هو قاعد يسوي فبرك وين يحمي و... أنا, أنا أنا أنا خايف من هذا الشيء ناقص هذا هو اللي خايف منه ايقوله خلها تجي وبعد ذا اجي اوريها ايش بسويها فيه هنا ايوه ايوه هذه انتبهي ما ادري ممكن يبقى الطريق واحنا راجعين ارمي ملها دوري في المكان يسويها راجح يو والله وال... والله نسويها اللي باير ميني من الجبل هذه سويها بس ما ادري صاحبي يجيو ولا لا انا ما عدي وجهه قبل سمعتي بكرة انا هاد انا ما عدي عادل... ما عدي وجهك لا يا حبيبتي انتي عرفتي بجد وقالت كسرتي هادي مصيبة هادي مصيبه لا مصيبة بجد على هو انا كبرت انا كلهم قالوا شفتي كلهم قراش غاتي عا ما تفقدت والله والله, عارف. عارف. والله العظيم اقسم لك بالله شي ما حل لك بالله انا عارفه شي وصفه ديالو هو ما جات الرسالة عيب نفسه منفس عيب نفسه اللي هو ما جات الرسالة بيك هذا مو في عقله، هذا مو إنسان، هذا إنسان مختلف، هذا كلامه ما متوازن، هذا كلامه ما هو منطقي، هذا كلامه هذا في شيء في عقله في شيء في عقله. حسنا. الله يكفه، حسنا الله يكفه، الله يكفه. عليه، الله ينصرني عليه، الله ينصرني عليه. إيش عدل موقف. عادي ما قال شيء. يق ما من البيت. عبد الله قلت له قلت له كذا قال ولا ما قلت له شيء قلت شفت عليه شيء عبد الله قال ما شفت شيء هو تعب قلب الله يعزه هو تعب قلب الله انا عارفه هو متعب يمين بالله يا قبل امس دي دي ضيع ضيع وضيع مستقبله دخل عليه وهو راقد مره دخل فجاءه اختبارات ضربه و دخل دخل عليه وراجد. صباح شوته برجوله يمجبرين جابر ينرجله بس مش خشه هذا قدام ليه جاي يقوم هذا مجنون هذا ولا ايش قصته لا سعى على وظيفه ولا سعى على في الدراسه ولا سعى على سياره ولا سعى على حياه ولا شيء حتى راح وخلاه مال ما لا ادري ايش يبغى يقول لي ياخذ الاشماغ حقي وراح قال الاجا قل... موجود يحضر شبشب 100 وي ايش راجع شباب رجال ياخذ شماغ حقك وقال ما جع قده طفلا قال ده هو ما لقى جه خاص خلا خذ عقب ثلاثين ريال ليه ليه تخصه كذا ليش أخذ ب... بق... <تصفيق> ليش أنا أخذ بقى ألف وميتين وألف زيادة وعبدالله تخصصه ليه ليه حق ما من عندي غيرك أنت أنت ضيعت مستقبله أنت ما اي... اي... اي... اي... اي... اي... اي... اي... مشاكل إذا نضع مستل وده حليقة سعة مع ولا شيء يقدر ما عنده شيء لكن ما عنده ما سوالفه شيء ليتي راح الجامعة وسوى في بعد ودخلة دغ ولا ونشي مطنش مطنش الواد بيضع عبد الله وساب راجح حتى مخد السيارة جالسة خذ السيارة عبد الله قلت خذت لك أنت ما جعتني ماخذ عبد الله عبد الله هالج مني لو جاد الدنيا ما ج علي هو ولو قصلي هو ما قصليه عبد الله لكن فقط انا مجرد واحد احد يعزة طحت في المدرسة طحت اغمي علي وقدم زميلاتي خلاص وقعدة ليل مغرب ليل الليل اتصويت حالي كيفتي شفتي وانا يقول لي فين غدايا فين ملابسي ودقائي في مغرب رسالة طويلة علي ايضا انتبهي اللماء وانتبهي مستواها وبحاسبك اذا نفس رسالة في رسالة زمان قلت له بدو أطمئن عليها قالش عندك قلت غم عليه اليوم ثانية وصل رسالة يقول واحد من زميلاتك أرسل زوج واحدة أرسل لي رسالة يقول له أنت رجال فيك خير ما تبدي يديك عزوجتك واتحط رجلك فوجها ولين ده عشان طاحت قدام زميلاتها قلت يمين بالله ما حد درى من زميلتي إنك أنت حطت لك فوجي ويمين بالله ما حد درى من زميلتي إنها تمسى ما تروح الصباح ما حد درى إن أنا كذرتني ما حد عني وإني أصحح معه ما حد عني إني أنت من طولي والله لحتى خواتي ما ترو عني حتى عين في البيت ما ترو عني إنك ضربتني وكذب والله يا راجع ما حد رسل لك رسالة وإن هذا أنت سويتها ويحب بالله هو وسبحان الله سيرمسك لابت بحقه خلاصين سرك أنا عارف أنا صربي أنا داري أنا صربي بس أنا أقول يا عزة عبد يا عزة عبد يا عزة عبد أقسم بالله يا عبد كيف من تقدر تمشي وان والاسلوب يا عزه قدام خلق الله وانا جاي مكة بالشارع ضربني ضرب يهود الشارع يرجوله بيده ضرب يهود ده. يهود من بيرضاها والله ما يرضى اختك والله ما يرضاها بيقول جحا لا والله ما يرضى بيقول جحا بدها يرجع حلي هذا محمد يقول يقول انت سبحتي اهانه لنا احنا مو لك انت اذا تظن هالك 60 الف داهيه لكن هنتنا احنا يجمعك أهل قولي شوف تخرج جنازة من بين عيالي خرجني جنازة يا من بالله محمد لا أخرج سكينه دخل بطني ولا أخرج من بين عيالي لا ترمين عند الحريم أنا أبغى عيالي ما بغيرهم يبغى يروح الله يستر عليه مع ذمي بس ما أروح أخلي عيالي يا ما محمد كأيام قا أبكي دم عند محمد في قاموا قاموا. شربه ما دري عني أفكر أروح ولا ما قاموا ولا ما قاموا أكلوا ولا ما شربوا بات يسوون بنات مراهقات ما دري عنهم لما اتابعهم ممي. و اراقبهم ما يجعي والله ما يجعي لان خاطر اراقب قاعد تطلح السيناريو حقه وهذا كلام اكتب فيه انا؟ هذا كلام اكتب عني انا؟ وش تشاهد اسم ارسالة ديك حقت اللي فيها امي هي هذا الرسالة يا ارام محمد؟ ما, أد... ما ادري حقت الشات و حقت كذا ما ادري ما ادريش اسمها اول مرة زمان هادة رسالة سديجاتك هادة سهالية بس اجى سلعه عاطف ايش سلع... اسوي دقت عاطف قلت يا اخي شريفة او مجر ساره قالت انت فض ابكي كد ارجف او ايش هذا ايش في ايش دخلني في الموضوع ايش تخيب اسه وزشتك تبعت عاطف وزيل تقول انا سبقت انا خفت ما خالف شفر ساره بتطلق يا شريفه عشان حسبت انت وراجع انا ايش فيكم انا مديرة ايه بس البيت لا يدخل ولا اسمح لراجع يبقى علي ده ما يسمح لحد يكلمك نكلم نحن ما احنا سمر يبون نترافع مع ما نبغى وليح يقول عبد الله يقول أنا ما سلت زميلاتها أنا سلت لختها بس لا حسبي الله لكي وكب أنا أبقى يعني إيش يبغى من ذا كله إيش الهدف من ذا كله إيش يبغى وصلها نعم هذا نعم را... را... يعني راح يعني. راح وراضي. راح, راح ما في نشي مواصرت هذه يعني من صوتي جهرة عزيز ماشل ما لست أنا مرتبة من أول عزة هو مرتبة من أول من هنا من البيت مرتبها ومجهز كل شيء أرجعنا وعشر أرجعنا عشر هذا هذا موضوع طويل قالت فترة أكتب ويعدل ويجيب ويحط ويقول جهرة عندي تزيات صوتي دوت ما نسمعينها قالت عقب عقب كنت أتدقتي بصوتي تزي صوتي نعرفه دارك أنت ما تستحي على وجهك هذه أرض أرض حتى أنا عندك استمنك عليه ما انتكفو تكون اا تحفظ الأمانة تهدقتي بصوت؟ هذا زوجك كيف تددها تددها؟ مجنون نصائح؟ يي والله نصائح لا والله ماش في الصحة لا والله عز الله ما جاب اللي بس واد البشر ما بيرضى ولا غف على نفسه أنا رفعته عندكم قلت لا معليش سامحه وما قصده وهذا زوجي وبعيالي عز الله إنه جاب ليته هو وسكت غرفة بهذا ما منها خير. وتهددوني ان بيتزوجون ناتشر عشان هذا هذا في مفاجاه مع السلامه يمين بالله ما اتحسس عليه يا انه الاكثر نعيمه انه عيد من حياتي والله ما ابكي عليه يمين بالله ما ابكي عليه ابكي منه ما ابكي عليه الله يحفظ لي عبد الله يحفظ العيال يحفظ لي بناتي ويحفظ لي ديني رحلة. ديني اللي يحصني كل شر اي والله اي والله ما ادري بهذا الشيء ما ثاني ما ما هذا البيت مكسر والدنيا حاسه والد عفشي كل شيء شو شوفي صوره بيتي يا ناصر بيت بيتهن عفشي فين ملابسي فين اغراضي يا راجح كذا مرفوعه وانا عدمني وينها فوت عشان قلت بروح بنشه ورني وين حطيتها راضي ملابسي يا راجح استرني وين حطيتها فين فين يا ناصر يقول ما حفظ الصا <خفت> يلا الله يصلحني عورني الأول يا الشيخة أنتي أنتي أنتي يعني متوسقة ها بالواحد بالأحد. ونعم بالله. أيوة الله يصلحك يا الشيخة صباحتك عافيتك يا رب العالمين. والجعاف إنه هو هو كابد شر مع نفسه يخرج واقف ما يبغاه. بس لا راسك يجوز شو هو استخدم كل واستخدم استخدم الشال اللي حبها ضدي انا لكن الله يجعلها نكبه عليه الله يجعل نكبه عليه وجهز عليه مو والله من ناس من بيته من وإنه يدي من من هو, هو هو كله أنا ما سوى الشيء أنا است... والله في أشياء كثيرة يمين بالله استرتف أشياء كثيرة بيني وبين والله نسترتف ولا, بغ... ولا حتى ذا صالح ما بغضوا يا... يقول فضائحا وياه ما بقول يا صالح فيه وفيه وفيه أو عيالي وهو قال فيه وفيه وفيه ما حفظني من عياله. لكن بيني وبينه والله علي والأم الله فوت أمي الواحد أحد يا رب كيف أروى أحد وقت لهم شوي 11 حتى هي دومه يا جلبي عليها انا انصدمت من دقيقه عي جوهره جودرك كي قالت كيف تشخباكي وبعد بدت تقول لي ابتك بعقل خلي خلعات فخي الحب خلي هذا جنب انت من عند انسان واطي حقي قلت لها سمحتي تقطعي عليه قالت شريف استني راجح من امس قاعد راسلني قاعد كاتفي كلام مايد ما ينقري زوجك ما ريحني من امس قاعد عشان اخاف سنتي امسك جوالي قرب اوري فيه جا راجح راجح فيديوهات فتفضح راجح قاعد يهدد راجح يبغى يتزوج عليك راجح ومن امس انا قلت ها ايه الحين واذاك مريحني ايه الوقت هذا واذاك رأسني يا شريفة انتبه لنفسك ترى نوع الشر فيك انتبه لنفسك يوم قالت كذا قالت لي ليه ليه ليه صار ليه؟, ليه ما صار شبيني بينا ليه ما كلمني انا وشبيني دقتها يا عواطف قلت يقولك هذا الموضوع صراحة ما قلت اذكت راجح قلت رأسني ورأس رغضيل يوم قلت بكيت بألم بألم دخلت لما رحضا نديره شو حق ما هو ما فيها شيء ستبين من ليه ليه ليه ليه ليه كذا ليه سويت انا اكي فوقت امي الواحد احد فوقت امي الواحد احد فوقت امي الواحد احد خلاص الله يستغنيك ادو ادو الله يسلم كتاب شكرا حبي طيب ايوه هلا الله يسلمك يا هلا خلاص الحمد لله بغيت اكلمك والله دق علي حزام أمس الساعه اثنين في الليل وعايد اكلمه ودق علي عبد الله قال فاي قام برا قال رجع البيت بسرعة ليش قال ابغى اكلم امك قال عبد الله عنده نايمه قال ما اقولك نعم احنا قلت له ما انا كلمته قال يطلبك قلت له ما نكلمته قول أمي تقول ااا تدر من كنت ما تكلمك قال قولي اقول لها إني ط طلبتك يوم عبد الله بقى كلمك قال قل لي يوم ما يق طلبتك قلت قول احترام لك وعشاء خاطك عشان خاطرها لا دخل في الموضوع يا أبو عبد الإله ووو على رب العالمين قام عبد الله جاب السبكة عنده قال يقول حط السبكة وخلنا نكلمها يوم عبد الله قلت نعم قال الله يحفظك ويطول عمرك يحفظ صلاتي مع عبد الله ابا ابا اكلمك زين قاعد اتطرق مع عبد في عيالك وفي عيالي وانا جعني في درجورك اسمعك طلبتي لي بس أنا يمين بالله ما ادري وعلي الطلاق بسات من ظهر غزي ما ادري عن مشكلتكم هذا شو اللي صار لكن جاني ابو عبد الله الحين قال عيالي ما هم جايين في مسكبان ام عبد الله خلي الموضوع يمر على خير الزواج احضروه انت والبنات وامشري برضاك وامشري باللي تبغينه انا هنا تبغينه ب... بيننا اعطناك اياه وانت تبغين كلنا جينا جدة معكم اعطناك اياه قلت يا بديله انا ما اقدر اتكلم طبعا هو جنبه انا ما اقدر اتكلم ولا اقدر اقول شيء قال ام عبد الله جعني في درجولك جعني في الارض تمشين عليها هذه الطلبه مني اطلبتك اياها طيعيني فيها ويمين بالله ناخذ حقك منه الاول والثاني واجب حقك لعندك ويكون فيها رجال قلت يا ابو عبد الله الموضوع خارج من يدي أنا. الموضح عد أهلي الحين وأنا ما قدرت أهلي. قال لا هذه المرض طابتك أنا. قولي لهم قل أبو عبد الله يا طابني. ما أخلو نعد الزواج ذا على خير لا تفرحنا من الناس ما هو وقتها. قلت والله ما وقتها ولا هو ب ولا هو بالي ولا طراني سوي شيء. لكن الحمد لله على كل حال قدر الله ما شاء فعل وإن شاء الله ما شاكو مني لكل خير ولا بجكم مني بعدها هاي لكل خير. قال لا بس المرضي طابتك أنا. قولي جاتكم عد يعني الله. وبشري برضاك وبشري والله العظيم ما يجي الشيء اللي يسرك. اللي تبغينا يصير انه خير خير وانه شر شر يزيد كل اللي تبغينا قلت الله خير ان شاء الله قالوا قلت جاتك قلت جاتك خير ان شاء الله لا ما جاني بجريمه محمد قلت جاهرة جريمه خير ما رأيك كلم عبدالله يكلم يقول انا ما كلم زميلاتها ولا رسالتهم وعواطف وغزايل ومسحنا رسائل حق خفنا. أنا رجوعك خلاص اللي جانبك ها ايش بالروحه ايوه قال لي انا انت رجاك ترجع مع ترجع رجعتك رجاك عبد الله يقول لي ابوي يقول له تقولها تيجي تحضر الزواج ورجعت وياها البت انا برجعهم قلت لا لحظه يا اباتي نروح وانا باتي نرجع باتي اجوا من بعدين ايوه ايوه حد امم فيهم هذا هذا بشوف صالح اليوم وشو هو محمد ايوه هذا في <تصفيق> <تصفيق> اي والله ما كلمتها ولا وصيتني شي ها شي لا لا توقع ان جوهرة بيقول لي لا يقول عبد الله أنا لجأت خالتك جوهرة قلت يمكن تعقلها تكلم معاها بس بس ما لجأت ما زعت لها خالتك جوهره كبتت الموضوع وقلت لها خلاص استر ما وجهتي وغطى اللي واللي بيني بينكم روين اعتبر ما قد جاء قالت لا هي قامت خالتك جوه تهدد وتوعد قلت يحسبها يحسب زي عز قلت, قلت يقول لها ما مرت أحد ولا حد غيرها يحسب زي عز تقول له طب طب بتقول خلاص عشان عيالك عشان هو تعبان وكذا يا عبد الرحمن تعبان من السكر جايبوه يحطهم يتعبان من السكر لا تعذب السكر جاش انت معها قبل معها بس انت لا تعذب بسكر تقول السكر حتى امه تعبانه الحين يا خلينا نشوف